119. الرحمن على العرش استوى 110. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى 111. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأغفى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَأَلَٰتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا فَقَالَ فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نوذي يا موسى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 إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ بَلَىٰ يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتُرَدُّ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ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 وَضُمَّ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ إِنَّهَا آيَةٌ أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اِذْهَبْ إِلَى فِيلِ عَدْنٍ إِنَّهُ قَرَّ وَقَالَ رَبِّ اشْرَحْ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُوا الْعُقُدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَذْرِي وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي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 111. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله 112. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن 113. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم 113. فلبثت في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى 114. واصطنعتك لنفسي 115. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري 116. اذهبا إلى فرعون إنه طغى 119. لَهُ له قولا لينا لعله أَوْ أو يخشى 110. قال نَخَافُ ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى 111. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى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 117. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى 118. قال فمن ربكما يا موسى 119. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال الكرون الأولى وَلَا عِلْمَ هَائِنَ عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابِ اللَّهِ يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنْ 119. قال من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى 110. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات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 111. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا 112. وقد أفلح اليوم من استعلا 113. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا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 إنِهُ لََ بيرُكُمَّذِي عََّمَكُمُ السَّحر فَل أُقَططِعًَاَّ أَذَكُمْ وَأَجُ لَكُمْ مِنْ خِلَافِ وَلَ أُصَلِّبًاَّكُم فِي يُضُوَخل وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جِذْعِ نَخْلٍ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَا قَالُوا لَنُؤْثِرَكَ لن عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ 117. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا 118. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر 119. والله خير وأبقى 110. من 119. ويأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلاء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 وَأَضَلَّ فِي الْعَوْنِ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ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 قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا وَقَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا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 فَلَا يَرَوونَ أَلَّ يَرْجعُ إلَيْهِم قَوْلَ وَلَا يَمِكُ لَهُم بَرَّّ وَلَا نَف وَلَ قَدِقَالَ لَهُم هون مِنْ قَبِل يَ قَومِ إِ مَا فُتِتُ بِح وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَت 117. تبعوني وأطيعوا أمري 118. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى 119. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِي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 وَسأَلَهُم يَوْمَ القامَةِ حملَ يَوْمَ يُ فَخُ في الصّورِ وَنَحشُر الْ المُجِمينَ يَومَائِذٍ زُرقَ يتَخافَةُ نَبَينَهُم إِلَّ بِثتُم إِللاا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِثُمَّ إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ أَنَسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوِجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَائِذ يَتَّذِعون ال الدعَ لِ وَجَلَ وَخَشعَةٍ الأصْواتُ للِ الرَّحمنانِ فَل تَسمَو إِلَّ همَمسَ يَومَائِذِ الَّةَ فَع الشَّفَاعَةُ إِللاا مَن أَذِنَ لَ رحمَن وَرَضِيَ لَ قَوْلَ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 وَكَذَلِكَ أَزَلنَاهُ قُآنَ النرَبِي يَ وَصََّّفْ نَا فيِيهِ مِنَ الوعيدِ عََّهُم يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُم ذِكُرَ فَتَعَلَ اللَّهُ المَلِكُ الحَق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 قَالَ بَطَأَ مِنَّا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى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 117. وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى 118. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَ 119. وانتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى 110. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى